أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا 113. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مس توقّع وما توفيق إلا بالله عليه توكّلت وإليه أُنيب.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 وَإِنَّا لَنَرَكَ فِي نَظِيعَةٍ وَلَوْلا رَحْكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرْحَمِ أَعْزُوا عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخُذْ وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخز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 الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جافمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى في العون وملئه فتبعوا أمر في العون وما أمر في برشيد يَقُذُونَ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُرْدَهُ النَّارُ وَبِأَسَلْ وِرْدُ الْمَوْرُودِ وَأُتْبِعُ فِي هَذِهِ لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسَرْ ذِفْدُ الْمَرْفُودِ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 فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادهم غير تسبيب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 إن ربك فعل لما يريد عشر كان عشر يا فريج سجى شناد وحنا كمديها عشر ردي إلوس عليه كنا سب سناء تفسير كقرآن ككريم كأ فريج اللوطن عيا دبوك كولد يحي عيا دافري يسيدتن أدبوك باللابان عيا كناميدا من سورة هود عليه السلام أهياد بغلية دبنا واكوة ديهاي من سورة نفسها مثل سورة هود كم ذا هود وعياد طافتي قمة البشر ذاتك قيبت أغوى قوم وهم الأنبياء والمرسلون عليهم صلاة وسلام وقمة البشر وأعلى البشر وأفضل البشر وأحسن البشر إياك مركبًا كود الله ثبان أيو وماذا عدِرُن تahiذة دونك إيلاهوين واحد لا سبحانه وعزة وجل وعلى مساري وماذا أنت ذكرك دورتي نو وصيي حسالة وغدري وحي كده جيي أومك أنت سكر إياك وعسري وصدق الشاعر في قوله وخيار الخلق هداتهم وصواهم من حمج الهمج قلت انت انو سن با حقوقي بدن وحن عنونسني دا الليل دوبكو داداناي سو خلو قيم ايلي له الماركو نبي الله انه ذي مكبل شيخو والمصلين نبي الله اليهود بينو كخجيناي من تكلم باللغه العربية نبي الله هدوي وعنوك عجنين نبي الله صالح لغاين بين تاظمي خليل الرحمن نبي الله اللوت بين تاظمي عشرك عاوى النبي الله شعيب شعيبوك باللاوانايا خطيب الأنبياء لعنكو أها اتكرني مية فصاحية أقول سيدي نبيا سيدي قد يقول بيهين نعيشت أنا اللسيي خطيب الأنبياء ورنين تهديو حضلة وكذلك الديبوق قر الله ما رك لو منه كان نبي صعيبه في غير مدينه خيل طابن ماله لجكنه تقسيم الدول العربيه قبل العراق أرضنا يا سعودي قد عدودا صالح يا غير مدين يا قوم لوب أنت بوادر سكمله إبراهيم عليه السلام شاموي كل كادق ملا وعك المزة الجزيرة العربية يو. يو كل ك قصة عاو عصيرك قبل لابناي عاو النبي شعبي الناي مصينو ثابناي هي في يدرك اللوتر ويكال جاري يواعي يرموا جي كل ماله إذا نورا قد أرسلنا نوح أنت ووريسي ايه يكون عطفان تاي القاسي يكون حرير زنتاي عطفوا قصة على قصة وي. قال تعالى فدوحوا يوارسلنا وانو درني الى مدين مدين ابن إبراهيم وي مالك اللقاب برمينا تضبضن بين نخذين فالمدين وحا أنو درني أخاهم ولالكوب في النصب لا شدأه ولالا لا في الدين والمبدأ مبدأ هي دينه ولالماها والرسول المسلم يقولون فلو شاءك ادخيسه ولا اليمدا فدراشيه بتروي ماذا صعيب الامر كي دون تاسيد اد نبي نو تي امبي هو النبي صالح كسو مرتي خي دعوه ذلك قبل الله وايا نري الوسيلة والغاية في جميع الانبياء واحده وتظل مرايو ان لو مراد غارايو الله وحده دنت لجادين هي تنبدا في الجنة اذا النبي قال اليكم اسكم خلافين لولا قال النبس عيبو حييري يا قوم هير مديان بو الله قد لها قرابة ذيكي اعبدوا واحد عابدا أن الله ربك وينه واعيد يقرر لغو العابد وحادنا أغاثان ما لكم إنه سنئذين سبنا حداد هير مديان من إلهين هذا يراتي قرر لغو العابد غيره أن الله أهين لا يدينكم عركة بين تدائيه إذا واحد عابدا إسان يا الله كسر واحد كوب بعض بعضين هذا بيعرق بكو قلبتين وأنا وسنك جريون غيره أنا الله حي دعوية لك الدعوة يا تغيتك وجبني جاي حتى نم ممل فيها لكن كأيوك راحت لي أدل حيقوم مايا حق بيجا حدي وحلا رضلين أيو أما اللي بيجا أيو قاد لي بيع أيين ذات يضرب درم وهذا المساكينجا يهرمي يجا وحكب بيجا أيان والويني كبطلي سيد اللورد عايل تفضل هنا على الله وده يوعي لا دليل من الله هو صناعي حتى وادي وحلوب بيجاير المقالك كوب اللوب ده والبلجند ده هلا قادنا إذا نحن حرامه وقذفه السوق اللي يمدمنه بقول خير بادية كله جاي يروح خير بلد كله جاي ويحب ماشواي حلا الله ميمان يمان ماشوا نحن حرامه واقفك جاره قلة المطر والغلاء فبنو يرادو انتظن اللقوين وايو جاوري يتعدي احد حقوها لنو وايو الرمازة سيجارة هانو قدر ولا تنقصو حكا بمينة المخيالة باكا حدادو حباك ايسان حكا بمينة والميزانة حدادو عردين ايسان حكا بمينة والله عاكتي يوحايش مسرجران قيميكا حدو قف كيلو قادنا ايو اما النس كيلو اما الربع كيلو حدثوا قالنا يوم قريب شالوا جوت على جري فكبوه وذاك ديمينه إن لا دقنها وهو حاله كم مرمي بوتلمامي وهو أراكم واقيدين جدا بخيري ونا أكذبوا دقن تيه فروق الله إذا دي باتجليه مسلم مسكينه وبادية كيمد وليس واحد لقب بابي يه أو لقب بليه واحدين دي إني أناك أراكوا يدين جالا <سؤال> بخيرين ونقبان يدينك جاليو <سؤال> وأهو عسى دين دبعت قليا مجرى ويني أناك حد عسى لكوا سعاتان أو ألعبت على عابود أيسان إني داتك على بقكوا بابدين أيسان حد أتخيسوا بات خجلكان وحوت كود قلي كلا لا ذاتي تقابل كي أب إيا دينك أخافوا عبصنايا عليكم كركن هذا في يومين ما إن هذا في دنيا الكعبة محيطين إلين كوبا أصلاً كفدين كبت بدين هذا بعد إلى القافخي لغوية كان ما سوى بشر كل لغة ياي كفنوا وكو جوك سدا لكن بلاء بوطه جبر جبرت كما فعلوا وصدق الله في قوله وكما لهنا قبلهم من قرن خلت إسوم منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا Valtakunnan valtioissa korjuosuilla ei näytä ollut enkä kovin paljon. Ennenkin oli niin, mutta nyt on niin paljon. Tämä on yksi asia, josta on ollut kovin paljon keskustelua. Tämä on yksi asia, josta on ollut kovin paljon keskustelua. Tämä on yksi asia, josta on ollut on yksi وولا تنقص المقياس والميزان حيالنا حتى ندميسترة لكي كلام الله هذا لي وحير قومي من قرابه أو فلما يسترة المقياس والميزان رضلينته بالقصد عاد الليمون كذا واحد قصي اللقمان هو هذا كلامه عجالة دين سلمك وجدوا مي لا تظلمون ولا تظلم هذه نوحة ظلمين أدني أن لكم ظلمين لعقت هذا قادو وهي لعقت قيمك هذا وكامل برحي ويا قومي قراغو ألفو لما يصير المثال الباقة والميزان الردلينة بالغسل قرصو ولا تبغسو مركلي أيها اللقصو النقضي حبمين أنه سددك أشياءهم وعاي وطانك بمين ولا تعثوا قسكي اللبك كالدائية في الأرض قولك مفسدين إذا كانوا يريدون أن يخربوا لها الكفر يقعلموا والمعاصي والجور والظلم والفساد إلى سبحانه عز وجل تريد أن تأبو ريدانه كما بغئين فأرت أبو ريدك وحن المخلوق يبصر كقبزان كريم هو سمعي قرع بقو سمعي قفير بقو سمعي شابه أكاني أنتو سهداني وحي قبزان كان هناك قبزان الليل أغلى لسته mu fajjirka ilibka kala angas ila wa qabsan kartaan wax ilaan qaban karno waalaydeen qaftay inta markii la yeeli arintu kuma damanin shan laysu gudhin cadaaladu ba ku fusho rasul ba la soo diray kutub ba la soo dajiyay markaa waxaan ee ba qabanin waxaan maanta hadaba yadoo maqabso duri dii adeegale erabura noo aburaa ta aburaa tuu aburaa annaga maamuleena karumte jeeneena kalaa gayna waasaayb qabtsayay yeliila hadaba fasadunila kadhaa waxaa ugu way taqdirka sharaaciya balu sameeyay malintii la iska dhigay wax يا لكن حارانا أو أوديء مخلوقا واحدا أو مصلحة النفس هنا أنا لا سعوني سلي وحلا صوم مري أنا سعوني بري وحلا مذنعي أنا سعوني بحمانته لو بعيني أنا سعوني سلا ساقامي يذكر والله ريمانا يا قوم في سير لجاري ما أنت سعوني ولكن سبحانه وتعالى وجل يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك اما kannan الربوك النصيه اسقول من مايت ايش قاعد دنينا ابو ري دتك ابو ري تن هوذن يقن ولا تعذب في الارض المفسدين كل كل شرعه ميل لدغي خير لا دكسد مسلم يا جالسك ميلو مر قال خير حدكسته سالن رميسني اديبه مسلم خير معت كفلي سو في القرآن كا هي السنة دي بيان ما فرضنا في الكتاب من شيء إذا ولا تعذو قس كي اللب ككداية إنك علىنا الأفضل يا قلوا في الأرض مفسدين مفسديها إنكم خربواها الكفر والمعاص وتعطي للشريعة الشريعة دي لا تجعله رقية الله إلى واحد وإدين سيفه وإدينكم بعنة وحكم خذين نيزانا وحقو خلد هي عانا كدر انهلب هي اللفاء اسكودر دار سليد يبي اسكودر خابي يبهزين بيكون اسكودر كل كذو حرارة قدتان إلا ان اسكودر كان لما أقول في سورة البقرين وكسو مرني ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتون تعلموا اسكودر كان لما أقول حتى بعضهم وحبوا وحقو دار تتكو ارته علاجه حق خير بدل مرض ترك كل درمايسه بقيه الله الى او اذين لهو اي خير في انام بدل لكم يديكا ان كنتم اعطيت المؤمنين حدد بر رمايسنتهم كل صد من اكيسا تننل لجر رمايسي بنل لا تنسي ياي ايمان لا تصوب تقول او حي شيطانيه حباد رمايسي كدنب اسغا فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ حَتَّى تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ لِمَن هَدَى وَجَرَى وَإِلَى اللَّهِ لَغُرْمُ إِشَغَلَ لَغَا بَقُوا لَا عُسْكَدُوا نَغَدَمْبَيُو لَغُ قَنَّعَ شَرِيعَة إِن كُنتُم هَدَاتِي مُؤْمِنِينَ كو لدي وانك ليه هل أولو حسابتم شقشوا عيما شقى بود وما أنا أنا قشوا عيبا مي عليكم إذن كرار مدي أنا دوسينا بحافظين من إذن إلالنا يا أو إذن كرر يا مي إن الله إلا نذير وبشير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمن حقا بإله دري إذن كارسي إذن قدك لايري إذن كدك أعدك إذن الآلناية إذن الله حسابتماية إذن أبعال مرناية إبوهيكو ترقلا مهمة هذا الوعدين وإلى المدين أصلنا أهوات إلى المدين في المدين وحان حقوده ديرني أخاه مولالكو في النصابق ووالالا شعيبنا همكي عيسى قال شعيبو حييري يا قوم القرابو مبدو وحاد عابدان ألاها إبوهيك ما من إله مدل عابده أغيره إباهين ما قبتاني لإذن كماركو ولا تنقصوها بمنا المكيال باقة بميتك داية والميزان الردلين حد إن واحد لا عدين أيو للردلين أيو بميتك داية إنني آنك صعيبة أراكم وإذن جيدا بخير اللذنان يا برواغو أيان إذن كجيدا وما باهم إذن واحدة لقاقو قويو وينيانيقا أخافوا وحبسا عليكم كوركينا خبايدان كارين يفافكات كجيرتان هذا يوم مالين عذابكات محيطين إذن كوبا وصنقف إذن كبزبادين ويا قومي قرابو ألفو دمائستيرا المخيالة باقة وحيلا باقة يوحيلا جدليو يوحيلا ددوميو يوحيلا متريو مع مقاييستا اللوغو دغنو لاقوص عدو أو فلما يسترع المخيلة باكا يوال نيزان الخدلين تا في القصد كارزور وحمريننا حكك لنا وحمريننا ولا تبغسوا حكال مصغاميننا أن أسدتك أشياءهم وحيواتنا ولا تعذو قصي اللبك كداية في الأرض نلق وحين عرفك صامرني ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها مع الرسول الله صديقي ما هصير على هذا الجيل كل كائن من الكيوان أجيء إدينا وخرّبين ولا تفسدوا فلان بعد أيت الأخر نهي أمرك يمد ولا يروك أخربين عجل بشرك بشر كاملا وهو أكل أجرئ أيوة حقسان أيوة حلفان أيوة أخرّبان وحنا هين ما أجرى سلّي ركوع ولا في سورة سعرة أي أنه ولا تطيعوا أمر المسرثين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون هذا نقم رأي كل ملك اللقودة او وقفق يقرد هلأي وطاني يقرد لقوكوه أما بيبكو دوائرانا ألاق لكن تومو قرب قلو كل في هذه لو غربانتمو ولا غرب غالو ولا كاشي نما غليو توغي لا غليو ارداركي لو غا روغتو ابوكاته لو قبطو كل كا دين دو نوان وريليس ولا تعزوا قصكي اللفكا دايو في الارض ذلك قديسه كفر يا قالمو اسكو ودا مفسدين ايدين كو قسايو لبايا فقيه الله الله هو يريدين ريده حلال اي خير شي نعن بدن لكم دينكم إن كنتم اداته مؤمنين كوائي بر مي وما أنا حدا شعيبه ماهي عليكم تركينا لحفيد من إذن إلا ليامي هذا الكعقيم يبعدنا شعيبون جاهدي ودعوة الأول كالية جوابت اللغة علياره قالوا من أنت في قديم زماني وحديثي وإسخومين حدي الله كميدتك كميده عباده سنعي ومسايد كبيرتك في يهوده خلاله بعد قواره أرتي لفعه أخطر كرائي أللي Dinti vaan derdersey. O Quran ku aikin aje ilgivali niin ei yhude men. Oi aqligi jderen kikka kadan pallaga digai. Oahe seu gallimo. Ilasu Quran kisaku moran. Alladin amanu. Otaa duma inu gulubu hundi kulla. Alla rabbikum. وشفاء لما في سدو وان من القرآن ما هو شفاء والرعة تللم منه هذا القرآن كبر حدر دراي سلاديبو أقوله إذا وفكرة قديمة خير مدي ال أشو أجري سادو تكنو تكاني زاي من سلاديكو جيرتاي إذا وفكرة أدونه أو قال لما أول إلى ذكر يسال الله بذية أمر إبرو ويذكر الله كثيرا نتيجة لنا لعلكم تفلحون كل شي عباده وا لغ لي با نايه صلاه حكومه دينتو او قران حكومه افارتي ما غاري قالي يراثاي قران كان بدل جوجي هذيكله وا كدفه دون وا فكره تاسيده اركم ايشان نبي الله شعيق قالي شي سي لقب الله باي قال خير ما جيون وحياده يا صعاي هذا كن كين نقولنا غانيو نينا يا خانانا أوران في ساري النبوه راه إن الله نعمعيه كلك ياشو عيبه أسلواتك سلادهاتك نيسيمية تأزيادك مقال سأمرك كفاريس أن نترك إن أنك تقنو ما وحي أي يعبدوا أبعونا أبيالك نعابده وحلقك أعبد الله ما لكم من إله غَيْرُ ايال لا جاوابي حقي باقنا وعلى يلي او انا افعل ان ان قوسمينه شي اموالنا حولها ان نولنه ما نشوي ان دونو انو يانو قسمنون اوغني مركا واربي و حرام كذلك ادنا لاي دا خف تمسق دينك قاتاي فيسها وركن وقال كل فينا من مالك نجي سان دونو وما موله اما من هيديا دكنك يسكون صلاتن كواشي ايا كو ذلك هو حكره مي إنك هذا جالانته هذا كليه تعال حليم ونضل بلدنا الرشيد توسن استهزوه وإلا حدا ينير ده وركنا فكا يكيله من أورك هذا ويجي وبرنت حليم رشيد هو الله يسوعي وكلاء جميع الأنبياء إنت الحليم يهنا ذو القات بدني أيه رشيدين توسيني لكن إنت أكلواتكم كأس جز أطيع بجهل وير أكره دوق إنك أنت العزيز الكريم تواصلي أكره إنك عاديا لا أنت عاديا شعيبا أيان حليم وضل بذا أرسيد وطوسا خبير خدام وادون سياح كل جابكم قبل حكمه سيد أمريكا لورا دلقو جس جساي أرسلت هو هذا مايو لكن تعوديسي أيوة قال نبي شعيبه يري قرابو قرأت معاذ يقدر إن كنت هدانا هاي حل بينه الحجج الكركد من ربي خدي يهديني جنبي جاي والرسول جنبي جاي او وحي يودجيه حبنا يشيقي قابلنا يغدجيه ان توسييه حنونيه انت سوغرصده حتى انت شهيد كتاغناي هو الرزق غني ويضيشي من عقيسه فيغن انتو حسنا وناغسن وحلال بالحرام انت فهي بيسيه كولكما وحان قطرى سيدان بيكي يو الله علينا مرلا بادي وما وريدو قرابة مرابو أنه خالفاكم إنان إذين تبامرو إلا ما وحي أن هاكم إذين كايدن كارفا أنه ماك عقيد تانا قطرى وحان أن داية إذين الله يحي وحان ماكنا حي ماهو وقفك هدو انتو وحغبو وحي او رابي ساميو أما وحدتك انتو فرو إسكي كتكو وحسوح في عن ماها لما تقولون ما لا تفعل شاعرك حكيمكاها لا تنهى عن خلق وتأتي مثله حال عليك إذا فعلت عظيم كل مركضة ديقى النفطة دي إسكارتمادي دي كل داعب متي كل كا تيبو كالدوية وما أريد مرضو أن أخالفكم إلى إذن دومارو إلى ما أبحث إذن دومارو أنهكم أني كان مكرربي أنا ما له جيزه أو غير الله عيان ذكر ربي إن باقيا ميزانك تتكلم عنه عن ذكر ربي أنا قبيبي عن ماي إلى غيركين عابدي ماي مركّل هذانا وحوري وعد أنزين إن, إن أريد ما أريد مرة إلا نسلا وحوناجين ما هان وحكله لا تجعل ماي حخذ هي قال ماذا هي بنتا يا وحسان لا دير إرائيه وليس جيدا يروى إسلح تدكينو هقاكو دلسة هقاكو دنيا ده هقاكو ودحلال الله قادو وحن دوني انتو إن أريدو ما أريدو مرهو إلا الإسلح بحوانا جين ما هانا وحكاله ما استطعتو انت إتالك يمليك لأيو انت نواضي يتفر ليه بحوانا جين بان دوني كلك هدان واناقي كوتوسو حون سوابك يحق يكوه الله بارك وما توفيقيا وفقدا وفقحب ان رنكو توصنا ذنى ما هو سكر اللغنالك الا بالله اله باقفكو ربو حقيا رنكو وفقيا قفكو سنبا وفقيا وليه اركي مايو كل الابا وفقيا عليه الله كلي يتكرك لا على غيره اعطل ورككو مجلو اي انت وكلت وشكذان اميني وإليه الى حق لا الى غيره أعتذر من جلو أن أني كل أبناء في جميع أموري تلوين كي جا إليكم بدنا workers يقيم جا بدن أباصهلا إنت أذاني جا هو حق الجوكس نايسان أبي حمنايسان قرها كسب منه لا يجري منكم يوصل إذا أنكم عمبار شقاقية خلاف كأدلاه إذا شؤي خلافة يصيبكم إنه إذا أنكم له مثل ما شو حلم إذا أصاب كل عي قوما نبي إن حكومك يسوي كل عي ذات كيبي الوافي يان لينكو عفين أنت أذليه لوجي حاجة شو لحن تما هذه خير ناس جزك إيرين ناس جز عدد هذه ناس يوم يقومون حزن كل عين أو قوما خودين نبي خودكم كي يفعل عاد تعيش الوح يا انتو سادين أو اقوام صالحين نبي صالح قوم كثير ارزموت سواقينو ضواقاي هدارك يا ودنها كره جرمي يا ودنها يا بيركنقين قوم لدين كو ضواقين وما قوم لوط نبي لوط قوم كيلا دري وافرتم بلد لاله دبا قديه يا صدوم تكملي بايصو موقتا وما قوم لوط نبي لوط قوم كيزا منكم ايدينك رير مديانا في بعيد ان كما با دروغ سنه وماشي لو با يينا بينين وقت يزمن زمن هذي نوح يرادنا يهود صالح وقت بين او وقت اهان يرادين كخيا من اانا فيا جايي يكون حداد عبره قادان ايسان او دو عقرنا ايسان قوم موض وموغزن وقت يينا ما با درو واستغفرو قعوار دي ميغا بدني يا رسول الله وكو يا رأى الله <سؤال> ذلك فاستغفروا ثم دفوا حذك حبكم الله عيدا بورا عيدا إن وحدهم بيادقشان وعدين دافا ثم كجدالنا طوبوا ها إليه إلى الله تبوينا ها إذا وحدنا وقتن فيما ربي هنيك ربي جاي فخيمون إلهنا بالمؤمنين إن تروا ما دود جعل للمتقين إنت إسلا نيسا إسنوه وجعالي محبا ديسانة قلبك وذوق لي كلك هو الدود إساقى مؤمنين إسجع ليسيا إساقى نوازعي إن الله يحب المتقين وجعل أهوانه إسجع ليسيا حديث حيحة كصروري والرسول كليل عليه سلاة وسلاة إن الله سبحانه إذا أحب عبدا من عباده الاهمار خوج على هذا عبدان أعلم جبريل ملك جبريل بوه رئيسنا يا فلان إن الله أحب عبده فلان فأحبه جعله جبريل له سموه رئيسنا يا كل منا إن الله أحب عبده فلان فأحبه ملاقيته على ملك ملكي هذا أدون. جبريل نجع علىه ملاقينا جعلته, جعلته. أيه لك محبدي اللي كينا. ما حبدي لو كمرك إلا كانا ما حدا وكأيّه لي الله تعالى يودن كل شيء ندك بدني هالشر دي ماها لكن قفقة وح اللوجدة بصودح أخذوا ياي يطعية وأنا ما حبدي باتمت ما كان سافيوضع له القبول أذكرن بحالك النقاية أقول أنا يا جعلنا يا إذاً ووجود لا السعادة مدي سطقيال كأجال حتى نقلب بوجود جعل في سقليا الله جعل هذا وصدق الله في قوله وما تشاءون إلا يشاء الله وحبيبتنا ململ إذا مشي هذا دونك مشي أبيك أو رئيسه سلام قيم كبلن أيه النبي الله يشوعي به هذا لي خلوه عيدا ذن يشوعي بهوي الصلاة كباقيه الصلاوات كجمع غيرك الأول صلاة عيدك بلنا تكنا يسميه تامروك كفار إذا ترك أن تركينا أنه كتجله بحجي اللذي سلا الدين و جاجانت جا الله تغي قال انث ركنا نو كتكنو ما وحاي تعبودي جيرين جيران ابا يلك نو وحاي عبودي جيرين ان انكرتنو سلا دا دالم دي دو كبلن ني يا كفرت هو ان فعلنا بينا في اموالنا حلق مالكن نغال غديسا ما نشاو احنا نغانو دون في نكاليد غريا لانت هذيك ايوبان علي لندل بدلنو الرشيد توصنا خلنا نبي شعيب وحير يا دوم خلاه وارأيتهم إن كنت وحدنا هاي خلاه بيناتهم كركات من ربي حدن ربي لحقي كاي أول رزقني إلى من منو يبقي فيس عنتو حسن ونكسن حلالا حرام بنقطة ولا ما أريدو ما خب قرب أو جدا فمن أن في مينه أنا خاليفكم إلى ما وحي أنسميو أنا أدين دوام مارو أنت أنا يا مي أنحكم أنا أدين كايدين كرئب أنا هو معاك حقيزا حلف كايدي أول جاد لايلة إنه يحاول بعاجا كونه إنه يريد ان وما ما دونا يو إلا للسلاح وأحونا جيم ما أنا ما استطعت أنت أنكرو وما توافقيا حق لا وافق ما إلا بالله إلى إنه يحاول فضي ما أنا إنك وافقا يا مري عليه بوالين كوركي أي أن توكلت تراثرتين وإليه بوالين عقي أي أن أنهي بؤلاء في خلافة إيسان يتحنين إيسان إلا الدقاء لنسنتهين أن يصيبكم كله مثل الأمة سيُعلم ذا أصاب كل عي قوما نوح كبن نوح قرديسي أو قوما هود فرأت كل عي أو قوما صالح فرتموت كل عي هم قوم اللوطن نبو اللوطق والادي اللاضرين ما منكم إذن كالغير مدينا ببعيد كوائد كفق لا في زمن ولا في المكان واختيها هم انتي بوايكاسو كيان لما نهانا ما كاسو كيان مكانه هم ماشي اللقاء على بحر ميت حتى بوايكاسف هذا واستغفروا وحدا بيضاف كبار إذا نادر مدينتي خبكم إذن كالربي قيل ثم كانت قدالنا توب و اوهيدا إليه إلى الله معا سيقفوا عد كشين الله وقالنا وحدنا وقالنا بشاروين يا رجاء قالين إنه ربي أنه ربي قحيم الله ونعريس بدأ بالمؤمنين كنت الروميزة ودودون الله دادك الروميين راعة جاءال اسمج علي ما نبي الله إسرعي الله me shi la muhann la lafer gelin la odam buqatar dabkusiye me shi lugusyo gurian nukleyar istaqawala koda oida keda shi afkodina kula hadley yali worka garam baimi wa la shi gali wa ay mu urian miye halu ha iraden yasho ay man nafqa hu nimma afgodi bukhula hadlay oo walaalkood saado gaydeen bukharki sawqna idinka gartay warkii suulay oo kulka yegi Ku oo walaalkooda ya kibil yeesh loowinaad wa illa warkii suulay mid la garan waayo ma isagii babaa إنها ضعيفا قلتها إذا محضاها وحاتها هي وحد قسية واحد قده مدن الله ماركو تسول باسا الله هذه قلت شيخها دين تألوية حال الله بي الله وحورك أقول دعيانا والرسول إنا الله نراك فينا ضعيفا كنت دحية تقليماتك لا يدعي الله ماركو لمنها الله باطل قلت ماركي اللقوق ما مارك مولدين لها يا لي رقص يا نوتيح جلينا ولو لا راحتوك رقصات كلا تي هذايان هاي لحجمناك قرما عندك وجودي له برتا يوحي شرف له يا ورن يحبني اللوجدي له أنا كله أنا حسيتي اللوجو وأنا حسيتي ورا بي يا جندان لقلعا كل كعدي أنا هاي حركات كلا تي اجعلني هاي ولو لا راحتوك حدا نجريب كاجا هاي لقد <تصفيق> رجمناك لقد أعبان وما أنت ما نتيه علينا هدانه هل مكورك أنك بيعزيز المدقيم يكون أولاك عديل بأس تاهل شرف لحتاني لو دلمتي سيدو الله هدى يقوله يا دماغه قاله وحول ياقوم وحالا حناصيه اللي بودعي ياقوم بوالي تاقي <تصفيق> ده قنان وحليم رشيد قالوا حنّا بشعابير يا قوم قرابو الرحطيه ما إجا عنك دشم وحماي تأذوكيني بدن عليكم كركن من الله يابوين دون الذين هلا أنتين وإلهي وينا يوأي لها يسأل در النبي قديق الرسول قديق يجت حكيل ميزان مياه كون قرده عنك دشي أول سن جاء لفت عمدا أيها الوحيد لا الله الواحد لا ماهمي كلك وحى كبيعا وعتيح قليلا <تصفيق> إلى وح كليته أقتضى ما كمجدو كلك مركز لا كديكتو أهون الناظرين اليك أو إستجر عندك إحسان تدخل عندك إحسان تيجو حتى ضوح صماعي لايل ما لجو جذا إلى هو كوجي من عندك مريت الناظرين عليك إلى المعاد كديكتي أنت كوفي رنا إذا أك أقولي كلك سيد ولا عظيم قار النبي فقومي قرابو الرحطيه كيف كان كذا شيوه عزو قيمه بلن عليكم كركين من الله يدويه وهو تخلتموه إلى واحد كياشين وراءكم كذا شين وراء بيلي ميزان وركيسه لقيس ميزان تحقيل ميزان وهريان بوارن ذلقة طوري بعد ركيب بقلك تنسوما إلى هي إدان كذا شين إدري العيد الله في عن إنا ربي أنا جربي بما تعملوا اجاب اللانتاد غوليا في علبه صمين انسان موحيطهم المنبوك كذا يوجان هي وقدره الاول خلكا وايدين دمات هي وايدين دماتهم كيف كبدي وحكوكا غبيهي هدا ديقن اي ويله اني غنا على يا شرخ يا ضلالك قد كو جيرته منكبر يا يامي اني غنا حقي يا رنتي يا ثوابتي ويغدي ديجان دي سوما ما ترى بينك وما عمله الا امر شيء بكيمس الذين قوس بلا تكين يقش كينوا ان توحيد في الدين في دعوه وحي ويا قوم قرابوا يعملوا عمل الفلا على مكانتكم على عائلتكم ساداتكم سكنت ان كوركده الفلا من الشرك وقلبوا اللهات حد دي مغلي ويدن وحد حد دي يدو حد دي إن أضغر الله أنك هذا شيء قد يميب بذيسين إلهي وإنهي واحد كرواة دماذي احملوا على مكانتكم على حالتكم وعلى طريقتكم سألكم سعوتين كو صعبة إنه أنيقى صعيبنا عامل وأنكو شقينا إياه سداء والبان كو صعبة سوف قدار دمب إياه تعلمون حداتي غير مدين وقان دونتان من أحدك أنيقى يهدينك ويأتيه ويمن دونه حذاب العذاب yukhzifidulleyya wa manna huwa awgantantan huwa ishaga kathibun banshagay palanika inanayy adinka inaatiin arintibai mana isha huwa artaqibu suga wihii abba inukum maamulo inni anika suhaiba maakum hanooidin lajjira haqibun anna huwa suga ya wihii abba kayyimaad wakio sallamadaywakana gorti jaa uyimit amuruna انا جيبا امركي انو فرني إن يشرمدين لحاقه شو ايبي انت رميشه اللي بد بديه نجينا وعسى ما شعيبا شو ايضا رسولك قيم لي بدنا يا ولادنا خيارات امنوا رميا معه صعيب لجرد برحمه النهرج منا انا جيبا النغمه تيم فضل بان كل بدادي لي ان مركي هورانا اسلام كقانوني لي يا حق مركي دبننا من بلدي كدوني حتى لبضابية شعبي الرجيز غير مدينة محلوسا ماي وآخذت وحاق قبضتي الذين أردأ جرما ديان ظلموا قدر سدي الصيحة قيلوا في غير فم أي أنت اللوق قليل يا أركجير تدارتى أفسبحه وحين نقدن في ديارهم أكلت جذورها يكون نقدن جاثي مينا كوا كان لم يغنوا sida yenheer madien nagaambad mudafi afidiyya quryeey degnaaye sadan horba u dogin onjiriikan iyana nolol yada gamba somari ayay u wakaade sida markaliye to sidii balla safay nqlooga laga fogaado xiyaali madien her majanu باعدة اي رحمته باقفك هاتي ثموت وعلا يسوق إليه هلا قودي باعش كل نوعه لفضب قيلوه انت اللقو قليليه ايه وضنها كوركا جواي عناسا نجار جارانتي كوركا زي سيبي شن بيست مرادة دولي سليف لقفت افقن بهجا قالوا وحي لهدين يا شعيب ما نفقه قرن ماينه كثيرا ان بدنه مما كميلا اتقول كهد ليسيب وإن أنك لن نراك وأكون جادنا فينا لحد النظر هنا تأتي ضعيفا لن نقيم الكرة هاي ضعيفا وحبا هاي تقلس أن مضمين باتاي ولولا راتوك حدان خيرات كاللاتيها هاي رجمناك أعبان لو كو قدل له شرف لي دليل سوين كاللو دلال يعني كو باش باش عقل هاي أعسان كو قوضنه قو وما أنت شعيب أمته علينا أنك الرير مدينة دوستندا بعزيزي متقيمي كله أبدأ أكد البلس دائشة قال شعيب أيري يا قومي قرابو الرهطية إدانك أبسيب أعزو شرف رون عليكم كوركينا من الله أبوين واتخلتموه إلى أحد كيالتان وراءكم نمركينا ظهريا كذال مثل توري وكالي وحالا حقيرا ايو مركلا تورا ايو ساسا الله قالاتيا واتخلتموه في بوين اي اوحاتك بكتر وراءكم في ذلك كذاشينا وإثريا نفر مثل الآن ان الرب انيقى الرب لما تعملون وحات في السماين سمعينيسان محيط على كوبا علما فضاموكوا كوبا قومي اعملوا فلا حدا دي دي دي على مكانتكم فالذلك سعوتان كورك إذا إذا كان عمل فلا تنوع تهديد قف ماركو وعدك يوانا ذا كهديده هديك بوعتر على ما تفعنته يقول فنتان ما أخب إنو في عيهي إياكو وضد كل مطلنا كورك عارية هديداده إذا الأمر كانو كلو أمر تهديد فمن شاف ليومين ومن شاف ليكفر أيهاي لامتاي أمر الإباحة ما إنو يحيل البنية قرين ذا لك أكرانالي اعملوا وضع على مكانتكم ودذي إن كورك هذا إني آنقا شعيب عامل على طريقة أنه هو دادان إسلام لماذا إيه الدعوة إيه الدينة أي أنه هو دانا إيه واركي ماركي عالك عسوكور رامي إلا هذا واركي سيلاسوكا يعودي وعلاف رابي حدي واركي عقران دلينا أتعلمون أغان من خواه يأتيه إيمان دونه حذاب على يخفيه دلية وصيحة حذاب لجرواتين نري ومن نواجان دونه هو الشجاع كذبوا من شجعي الله وعليه شجعي خرتي ني ولا إيمان دونه وارتقيبه كرتا إني أنا جنا معكم أنا إذا لجروا رقيب أمركي بإيمان دونه أيين ولا سجينا بركني وادماد الابينو أنا جنا إذا كبكوا وارسجينا وقيل بنا وكان ولما جرت جاءوا يمين امرونا فريد ان وفرني خير مدين بابين تولى نجينا وحن بدبا دين شعيبا فسلكيو فالذين اختارته امنوا العقر رميه فكانوا الى قول شعيب لجيره برحمه علي سببك من انك دعاه الى المحسن بين عمد قد وذهي فان رحمه الله قريب من المحسن ولا عاقبته كل دغتي الذين ارداجه طلموا جردرصتي اصبعاته قايله جبريل باكو قايله حتن كودا كوي كل كاسا دغي ان دمزو بازي قدميه نقال اف الله ودعي فاصبح كو حي نقدن في دياره اقللوده غديهده كل نقدن كو اف جنب بيسنو قلقرسيسنو غفور كاسكو خيرانياو تعلم ان ين نغان Siinä tarjotaan kuten heidän haluaa, sena Bahuu Allahu taru koogaa, niin me kaupunkillojaiden aja, niin me tänne tulemme ilah Rahmatilla kaan tää rado, ajooni aikana Allah valtaa, rouga tää rado, aialli median نبي الله نوح نبي الله موسى عليه السلام هي فرعون كسر بسنيب نبي الله موسى علاضري أكبر جبار على وجه الأرض إذا بدرن لك نوعاً ذي كجاري أي علاضري كدين من معجزات بدن أي اللهلاضري قال تعال إلى وحير ولا قروح لابح أصنع إن ندرني موسى نبي موسى أي ندرني الآياتينا مجزأ فربنا بالله دير إلى ثقال فارسنا عليهم الطوفان والجراد والغمال والضفادع والدم آيات مفصلة ولقد أعطينا موسى تسعة آيات بدينا كلها مجزأة وترابنا قيال الله دير سبب تنا وعياء نك الله دير ونغلب سنا آياتنا مجزأ يالك تراث بدننا أيانا الله ديرني هي والسلطة إن أود مبين عد يا رأي موسماء ومن قوة الله أي قد بحيراً تهي قل كاها تلاع الله على لا تدري أنتم من تبعكم الغالبون لبدين يوحي إذن رأى أي يا سرين أيا لا تخف إنك أنت لعلى الرماس وايس وعلى الله تدري لا فرعو مسعب بن وليد بن الريان بالورين وليد بن مسعب ابن الريان فرعون بقى الورانجري وحن قرادوه مقا عن لووشه ايوه قرادوه تيتو الكيوه وإلا مقعيسه وليد ابن مصعب ابن الريان الى فرعون بقى انه قدرني اي اوه ملائيه فقل حكم كلاهيو وضياشي فقارجوكا ايش ابو الحنايه قبضي كاملها ايانه قدرني اذا حديدتك فرعون هايس اي اول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 يساوى بيشكايا في سورة غافر بوحوكو يري ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرجال أعوى عزدالي من تقلعه وإسنقه مي فرعون بعض الله وضعته صنبا لذين هيا الهباكباني يواتنا وما أمر فرعون بجشي أرنتي فرعون وكسعودي ما وما أمر فرعون امرك يسوما ما ينبوشا قال مركو لها ما اوريكم الا مار وما هديكم الى سبيل الرشاد ينبوشا قال هو ما امر فرعون فرعون امرك يسوما في رصيد الميتوسن 40 قيامه دقيش فرعون قومه كل دزي تسحكم ايو هركيدونا يوم القيامه فيا مد مالنت اده وقال لانشب ذنكي حكماي راصنايه را هر گلايه ينه ودا وكايه حجا مركه وداي اوردهم ورك اروريه ان نار تنموك شبي فبش الغرد ارى باباسل المورود له ارور جهنم او باسله بما فيها من زق وضرن ان يحمو هو الغشلي يغي على الرعسي فرعون يدقيس في هذه الدنيا جذها ذا لعنة على أبي في يوم القيامة قياما لما لين تدينه وعلى الرعسي بسرفده بأغبى بصل المرفود لا يصير لعنة هذول يا آخر اللعنة الوسيع كل كرفده العطاء والعون كل كعادته على بسرفده قرقر المرفوض اللي شبو كرقارو لعند الدوني آخره وقباصل هذا يعانو حدا تراذا بيس رفدو ديقبع باصل المرفوض اللي وها وحاقب باصل لعند الدوني آخره هذا هو سورة قال خفده والعطاء والعون ولقد وحده أرسلنا موسينا من الدرني حياتنا حياتنا حياتك النقبان لدرني يا وصلدان الحجو مغين عد إلى فرحون أيانوا درني يوم ملاهي كما عز وسجها جامناي فتبعوا عيذك الراعي مسلما الراعي أمر فرعون في أن مركسي وطاي كلماتي ذالك بالراعي وما أمر فرعون في أن مركسي ماي برشيد متوسنا يقدمه أو هرك عدنا أو ما هو خلذي أو حكوماي أو ما القيام القيام المعلنت رقمك قارورة النار أيقافها وغشبا وبليس الورد أربع باصلا المورود لوقاروري النار أربع باصلا وأتبع على الرأسية فرعني أنت راضي في هذه تنقذ هذا لا أنا تن على أبو ولا دبر ويوم القيامة قياما لما لنتدينا لا أنا تبع الرأسية ولا أنا دي هي أن لجت القاضي سيداتك اللي غبا بي هي جولة أخرى وتغير بيسر وفدو في اغفاء باصله المرفوض اللي سيسيو وحاقوه باصيو لعنة الدنيا والاخير كذا فكي مركي تدوى ذي رسول بالله تأفضي كيفا قبضا دار ختام ختام كمسكو الختام قال تعالى خدوحو يري ذاليك واركاقيني قبضا اهداد رسولك يا ابا محمد تاهل ووشاكي من انباء القرى داقموين كورا ريالك ريال وذي العسلو ناقصوه warkii sheegney xalay ka diga rasuulka akolkaaga ayaanu ku sheegney minha taqwoyinka laga warbixiyo ha ka mid ah qaaim mid wariyay sanbada insaan haddaba wat adamday korrad iyo xaba ka dambeeyay kolka dagmooyinki wax wax ka dambeeyaan go'jirta waxasiidun mid nag laga dhigay sidii qowmuluud بافر وما ما سأفعل كذب بفرلاج ظلمناهم ما أنذل من ولكن هي أيش هيجا هيظلموا ذلماي أنفسهم نفس أذيب ذلماي أو كفرجا هيقال لماذا الحق جديد أكاني إلا خلاه هيجعلك طيب هدي أبوهم عراضي مركي عاصية خلاجنا وذل كاني وإلا كم جوكي أو ميلح حق عقل خفتا فما وحما ترين عنهم حقا لوحا وحكا ترين آلهاتهم إلهيالكي كفقال لقوائي مركوها لاقا يمين وحواتا الوايين التي آلهاتهم يفعون توبي جرين عبودي جرين وياران جرين من دون الله إبا وينكا من شيء ضعفات أليه والمضلوم وحما ترين لما قرتي بين إلهيال وحكا جاؤوا يمين أمر ربك ربك أمر كي سيادوه من قولنا العابطة العابدائيين وحوماترين وما زادوهم إلى هيالك بدك عابدائيين وما ينكردين غير تصدير خساره حناناها هي دبرقو وكذلك سيداء ايبا اشياء ايبا اخذو ربك ربك أقفشديسا نغطي إذا قرتو ايبا أخذ قبانا القرى وهي أيو القرى دقوهينك وهي ظالم ما كالهير لبابئين أيو ويدل مفلا إن أخذه بقى بشري أليم المدحانون بدن شديد درن الله عميل كريم سبحانه حديثك ساسوا كلون أغوش هجاي إن الله لا يملي الغالم إلى عذالمك أو حتى إذا أخذو صلح قبتنه لم يفلتوا مفكيا هيدانون أغري ذلك وركقيمك بدن من بايل قرا تقوى ينكي فَرِيقُ الْقُدُومِ وَالْقُدُومِ نَجُوسُهُمْ وَقِرْشَغَنِي عَلَيْكَ قَدِ الرَّسُولُكَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلَ نُجُسَغَنِي مِنْهُمْ مِنَ الْقُرَى تَقُولُ إِنَّكَ وَرَا وَحَاكَمِدَا قَادِمُونَ كَمَا تَأْتُونَ وَرَأَى كَدَمْبَيُو إِنَّهُ وَحَاسِيدٌ كُونَ نَغْلَغَ دِغُ وَلَشِيدَ وَمَا طَلَبْنَاهُمْ كُمِتَغْوَينَكَ دَغْنَا خَدَمْنُ دَوَرْغُينِ مَا أَنَّ مَاجِنْ وَأَنِكَ وَلَمْ إِنَّهُ أنفسهم نفافيه القوضة وكبرها هي معاصلة السببتين إلا هلاغو هيقع القلي وحيها يشكوه لينا اينا وحوما ترين فما أغنف وحوما ترين عنهم وحن حقه هذا وحبا كتفا هارياتهم إلى هيا القوضة التي إلى هيا الكاي يدعون عابدا اينا توغا اينا ويجارا اينا من دون الله يباوينك سفر من شيء وحبا لما قرتي بيان وحوطرين أيوبا هنائي جاء او amru rabbika khabbi amrikihi dugudabina ay dagmooyinka kuma zaadu ila ayalkuma ay yankordin humku wa aabida ay khayra tasabbiit halaqu hana hay kuma ay yankordin sidal luguti lmaamiba akhudhu rabbika khabbiqa qabashidisa nagutay ila gortahu akhudhu baqabatu alqurad dagmooyinka wa hiya iyadu dagmaduna qalimatun qardarsatay inna akhudhu baqabashid اشيان كان توجيو اليم بقدانهم بانه شديد درو ان في ذلك ترسيي مركا وغال لو غبا غبايي مظهر من مظاهر الاخر اخيرا مرك لا تغو حد عي دغايسو قال تعالى خدي و يري في ذلك ارين الله يدين خسي غديها و خا كوسغن لاياتا تصد وي او و خا لا يدين تسى الى شيئ ادو و هو ما يمدي كرتا طائته توسيدوي لمن روحه خاف كعب سنايه آخر الاخره اخره علاك اذا قفك ابسن حوين بلتش شيء ذلك حدبك اخره يوم مالوي مجموع لورورنا له يومك الناس تطو اذن أي يومك يوم يوم لو ورورنا وذلك يومك يا يوم مالوي مشهود طب اليك لو ذاكنا اوقفن امني لا أركو، وما نو آخره، دم منه يومك، إلا لآل جل مدل بوهدر كجرا، مدل شمعةي، وندة عمر الدنيا الدنيا العمر هذا، أنتم لا جاي، اليوم مقيا، إلا لآل مدل معدود لا تريه بلاها سندها تقيقها ساعدها يوما مال، و يأتي منا مالك لا تكلموا نفس نفيم هذا شو؟ إلا بإذن الله الذين كن فمنهم تلقى يا ملا تبوا حكمة شقيون بعو نرد وسعيد حول وبي لبعضهم بضف النغني قفوا وحشقيا دع المحفوظ كان وقولت علي هذون كنا كفر كوا كنا وسعيد أيام بدن كل كله بذي كرقا كل ذي شقي أنت علي فمن الذين كوا شقون نرد ففي النار نار جودها البلقوش جيهم لهم حيلاهن في النار تجد هذا سفير وحيلاهن جبل يا وشقيق جراح خفكم ركوس كرافي هم كل جنا خللوه نافنا وابحيسا مدنا واقولنا قنائسا مدّام بحيسا سفير خواد ثان قنائسنا شقيق خواد كل كمدّام بحيسا جبل خواد مدّام دبوغاتين الجراح خواد كل خسارة يلين سفير كبابي جبال هي هو شهيق جراء خالدين وحيكون واردونا في نار تغدوها ندمت السماوات والارض تنتجر الريان في ادل اليل إلا ما شاء ربك من شاء ربك عذبت عاصياها ان شركي عذاب غلي لكن كفائر الذنوب وكبخي كران ومركا ماضي بمعنى من بينك بني اما واخت يا عام او الى قدامهم هريم إن ربك هذه ربك فألو الله فالدبدا إما وحيو يريد ربو إن في ذلك أرنك الله يدين شئي قديس وحاقو سوغن لا يمكن أن تسيدوين يمان بيوغو سوغن خفاك عبصدي حذاب الأخير عذاب كيدا ذلك عذاب كأخير يوم المالي مجموع لكل من له يوم النصدد إليك فذلك يوم قيامنا يوم المالي مشهود لوضع إمانه عن إداب سامين وما نواخيره تبومان دين إلا لأجله ما ذلينا دماثون بانودي بدين معدودين لا تريه الدنيا إنتاج رجاء يوما مالين قياس إيمان دون يومك لا تكلموا نفسهم نفضل كثر مجيرته إلا بإذن إلى إذن كينه قادة شماهان فمنهم فتلقياماته وحاكمين لا بقي بود باعوا ايان درصدي وسعيد يميت بيحاوه نور وبي رفضها ساداتك وخيب سماية فاما الذين وعى شقوا نور درصدي ففي النار نار قدهد بيكو سجيهن لهم فيها في النار نار قدهد سفير وحيليهن عضا لا يفضح يساوه كل الول زفير بيليهن ماري الجبادة ايان هنا انتو قال لي اتكبح ايان ايه مرج راقعية نفع شيئا متنقون يزول خالي دين لغوا كوارية في هالنار تجود هذا ما والارض انت عيرك يا ربك جناتك تر أي جورا ولقد بيجوع إلا ما شاء ربك خبيك غفكي اودنو اكسر عيان والكل كي يراك ضعير ذنو وقلن الله إلا ما شاء ربك مرلاك بهاي الجرث وبلنك ديي لا غصو عبايو ما شاء ربك هذو الرب غا أو او ما كاوري إن ان ربك اديغا ربك فاعلون ان سميت بضان فيما يريد يريد هو والله اعلم